إلهنا إلهنا يا الله يا الله يا ملك الناس يا إله الناس يا رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافنا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين